وما يذكر إلا اولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاء الدين محمد إسماعيل جمال حماد وأحمد مشعل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 وقد تحدث فيها الإمام عن أمفحة الميتة ولبن الميتة فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي رد قول الشافعي إن ذلك نجس لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لكن أبا حنيفة قال بطهارتهما حيث لم يجعل لموضع الخلقة أثرا في تنجس ما جاوره. وقال مالك نحو قول أبي حنيفة فشرح أن النجاسة لا تأتي بالموت ولكن بمجاورة الوعاء النجس ثم أورد الإمام قول ابن خويز منداد حول أكل الجبن المجلوب من أرض العجم إن قدر ما يقع من الأنفحة في اللبن المجبن يسير واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط الكثير من المائع ثم أورد قول أبي عمر ولا بأس من أكل طعام عبدة الأوسان والمجوس وسائر من لا كتاب له من الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاه أي إلى ذبح إلا الجبن لما فيه من أنفحة الميتة فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وامام من القرطبي سبحان الله وحده لا شريك له ولا يا قوله تعالى <سؤال> والدم اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به قال ابن خويز منداد وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى ومعفو عما تعم به البلوى والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه ويسيره في البدن والثوب يصلى فيه وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم صدق الله العظيم وقد روت عائشه رضي الله عنها قالت كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها السفرة من الدم فنأكل ولا ننكره لأن التحفظ من هذا إسر وفيه مشقه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 وقيده في سوره الأنعام بقوله تعالى مسفوحا وحمل العلماء هنا المطلق على المقيد إجماعا فالدم هنا يراد به المسفوح لان ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه وفي دم الحوت المزايل له اختلاف وروي عن القابسي انه طاهر ويلزم على طهارته انه غير محرم وهو اختيار ابن العربي قال لانه لو كان دم السمك نجسا لشرع الذكات اي ذبحه. وهذا هو مذهب ابي حنيفة في دم الحوت سمعت بعض الحنفية يقول الدليل على انه طاهر انه اذا يبس بيضا بخلاف سائر الدماء فإنه يسود المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى ولحم الخنزير خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذك أي ذبح أو لم يذبح وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها المسألة السادسة عشرة اجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير وقد استدل مالك وأصحابه على أن من حلف الا ياكل يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث بأكل اللحم فإن حلف الا ياكل يأكل لحما فأكل شحما حنث لأن اللحم مع الشحم يقوى عليه اسم اللحم فقد دخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه لأنه دخل تحت اسم اللحم وحرم الله تعالى على بني إسرائيل الشحوم بقوله حرمنا عليهم شحومها فلم يقع بهذا عليهم تحريم اللحم ولم يدخل في اسم الشحم قال أحمد إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل الشحم فلا بأس به إلا أن يكون اراد جتناب الدسم المسألة السابعة عشرة لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به وقد روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخرازة بشعر الخنزير فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك ذكره ابن خويز منداب. قال ولأن الخرازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وبعده موجودة ظاهرة لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرها أو أحد من الأئمة بعده وما أجازه الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو كابتداء الشرع من المسألة الثامنة عشرة. لا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا وفي خنزير الماء خلاف وأبا مالك أن يجيب فيه بشيء المسألة التاسعة عشرة ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية وحكب مسيدة عن بعضهم أنه مشتق من خزر العين لأنه كذلك ينظر وفي الصحاح وتخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر والخزر ضيق العين وصغرها رجل أخزر أي بين الخزر ويقال هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخرها وجمع الخنزير خنازير والخنازير أيضا علة معروفة وهي قروح صلبة تحدث في الرقبة المسألة العشرون قوله تعالى وما أهل به لغير الله أي ذكر عليه غير اسم الله تعالى وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل فالوثني يذبح للوثن والمجوسي للنار والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره والوسني لوسنه لا يؤكل ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما وإن لم يذبح لناره ووسنه وأجازهم ابن المسيب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره والإهلال رفع الصوت يقال أهل بكذا أي رفع صوته قال النابغة او درة صدفية غواصها بهيج متى يرها يهل ويسجد ومنه اهلال الصبي واستهلاله وهو صياحه عند ولادته وقال ابن عباس وغيره المراد ما ذبح للانصاب والاوثان لا ما ذكر عليه اسم المسيح وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. قال ابن عطية ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها عرسا فنحرت جزورا قال الحسن لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال أخبرنا جرير عن قابوس قال أرسل ابي امراه إلى عائشة رضي الله عنها وأمرها أن تقرا عليها السلام منه وتسألها اية صلاة كانت اعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم عليها قالت كان يصلي قبل الظهر اربع ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجود فاما ما لم يدع قط صحيحا ولا مريضا ولا شاهدا ركعتين قبل صلاة الغداء قالت امرأة عند ذلك من الناس يا أم المؤمنين إن لنا أبهارا من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه أفنأكل منه شيئا؟ قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولا تنكلوا من أشجاره المسألة الحادية والعشرون قوله تعالى فمن اضطر أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات أي احوج إليها فهو افتعل من الضرورة المسألة الثانية والعشرون الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من سيره العدم والغرث وهو الجوع الى ذلك وهو الصحيح وقيل معناه اكره وغلب على اكل هذه المحرمات قال مجاهد يعني اكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على اكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى الا ان الذكرار يبيح ذلك إلى آخر الإكراه كيف يكون الإكراه على أكل المحرمات يا أبي أعني أليست هناك حدود معينة حددها الشرع إنما يكون الإنسان مضطرا يا ولدي إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يضي به إليه سواء أكان طائعا أو عاصيا وقال ابن حزم حد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب فإن خشيت ضعف المؤذي الذي انتماد به أدى إلى الموت حل له من الأكل والشرب ما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش ولماذا التحديد ببقاء يوم وليلة يا أبي ذلك لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الوصال يوما وليلة أي وصل الصيام وهل للمضطرح حينئذ أن يأكل أي قدر مما أكره على أكله له أن يتناول القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده لا حرمني الله من علمك وفضلك يا أبي هذاك الله وزادك حبا للعلم يا ولدي وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه